وَلَقَدْ بَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُومٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا أُولَهُمْ عامبا هم قضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها ودروا الذين يلحدون في أسماء سيغزون ما كانوا يعملون وَمِن مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَدْعُونَ بِالْحَقِّ وَمِن يَعْذِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ من هو إلا نذير النبيين أو لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما غلَّق الله وما غلَّق الله من شيء وأنعسَ وأنعسَ حديث بعده يؤمنون، من يغفر الله فلا يعلَث، وَيَدْمُوْنَ فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْبُوْنَ يَسْقَوْنَ كَالْسَّاعَةِ يَعْلَوْ رُسَاعَةٌ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ عِنْدَ رَبِّي لا يُجْلِي أَنِّي وَقْتِهَا السموات والأرض لا تجئكم إلا بوثة يسألونك كنك حفيد عنك قل إنما علموا عند الله قل إنما علموا عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم